الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده سلام الله عليكم ورحمة وبركاته ثم أما بعد نستأنف إن شاء الله الحديث حول أركان الصلاة كنا انتهينا إلى الركن الرابع والخامس وهو الركوع والاطمئنان فيه والاطمئنان ركن ليه لأنه لود أن تستحضر صلاة المسيء صلاته كان يصلي يعني كان يركع وكان يسجد لكنه غير مطمئن في كل الأركان يعني إذا ركع مطمئن ولا أحسن الركوع بل خالف في هيئة الركوع لم يكن ظهره مستوي ولم يتأنى في الركوع إلى آخره فكل ده كان جعل صلاته سيئة حتى أنها بطلت وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلِّ يبقى الركوع رك ولطمئان رك وذكرنا الأدلة على ذلك. والركن التاجي بعد ذلك القيام من الركوع، القيام من الركوع. لابد أن يقوم السابع والثامن لاعتدال بعد الركوع والطمأنين فيه أيضاً. ممكن الإنسان يقوم قيام كده يعني زي ما بيسموه مصومة، ينزل بسرعة. هذا أيضا من المبطل من المبطل للصلاة لابد أن يقوم فيقوم قائما كما كان الحال وهو يقرأ الفاتحة يعني يرجع لحاله كما كان يقرأ الفاتحة ويعود كل عظم كل فقرة من الفقرات تعود مكانها ده القيام لوحده ثم لطمئنان ايضا لطمئنان في هذا القيام يعني القيام ما ممكن يعود كل شيء يرجع مكانه لكن في لمح البصر يكون ايه نزل ما كده يبقى مطمئن لان في حديث الموسيقى قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رفع حتى تطمئن رافعا حتى تطمئن رافعه في حديث أبي حميد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق هذا الاطمئنان بأن فقرات الظهر ترجع كما كانت فإذا رفع رأسه أكذا يقول أبو حميد فإذا رفع رأسه أي الرسول عليه الصلاة والسلام استوى حتى يعود كل فقال مكانه حتى يعود كله فقار مكانه وقال صلوا كما رأيتموني اصلي ركن التاسع او الثامن والتاسع السجود والطمأنين فيه يعني السجود هو الركن الثامن والطمأنين في السجود هي الركن الايه التاسع والسجود طبعا سجد النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعة مرتين وذا أمر مفروغ منه وعليه الإجماع لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعن أبي مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود لا يقيم يعني لا يعدل ولا يستوي وقال أيضا للمسيء صلاة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وأشوف هنا أكثر من حديث في سبود بالذات في مخلفات كثيرة جدا وهيئات نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم تخيل كده الساجد أول حاجة ساجد عليه ساجد عليه أعضاء السجود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمرنا أن نسجد على سبع أعظم على الجبهة وأشار إلى أنفه يعني اعتبر الأنف من الإيه على الجبهة وأشار إلى أنفه واليدين وفي لف الكفين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر ولا نكفت الثياب والشعر. حديث أخرجه البخاري وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين يبقى تخيل بقى كده هيئة الساجد الجبهة وإيه تاني والأنف لازم الاثنين دول. أنف الوحده مش هيعرف يزوجه على أنف الوحده هيوجعه ما ممكن يزوجه على الجبهة الوحدية ولذلك ليه علامة الصلاط على الكؤر ماشي وفي واحد تاني طلع له في الاثنين طبعا ده اتلف للوجه يا اخوان الحاجات دي اتلف للوجه عم تغيرش بالك بها خالص ولا علاقة لها بقوله تعالى سيماهم في وجوههم من اثر السجل لا لا لا تتلفش وجهها تحت حكه وتعمل حاجات اللي مش حلوة دي خالص السجل السجل الطبيعي ما شيء تشغل بالك بالمسألة دي ما لاش ما لاش علاقة بالأية أصلاً يبقى الجبهة ومعها إيه الأنف وليداي مضمومة الأصابع أصابيع مضمومة في نوع من ال إيه ما أعرفش سماه أرنمة سماه زما تسموه يعمي لك كده يعني بيقعد بقول لك ما يعني ولا اي مش فاهم ساجد كده وفيه واحد تاني يعمل لك كده شايف دول كده. بيزجد كده ويزجد ويقعد. طبعا الصحة مساعدة وطالما الصحة مساعدة راح ينبقى اي حركات ان شاء الله يكون حركات بتاع على المهم ايه انما لو رحت على قدو مش هيضر يعمل كده الصابع بش تستحق يبلدين الأرض والأصابع مضمومة ومتجهة ناحية لي ناحية القيبل والركبتين لازم يكونوا متمكنين وأطراف القدمين القدمين في السجود فيها العجب بر واحد يرفع الخالص ويبقى التحميل على, الايه؟ على الرجبة تيه ولتبص القدمين تلقوه مش لي ليه ما تفهمش واحد تاني يقوم حطتهم على بعضيهم هو لسه هو ساجد، مش لسه قاعد هو ساجد، حطتهم على بعض لا اطراف القدمين يبقى القدم كده دي بقيت القدم هين والصوابع دول كده وسدر القدم ده اهو كده القدم صوابع ناحية الابله والاطراف والصدر بتاع القدم محمل على الارض والقدمين مضمومين مضمومين مع بعضهم كده حتى يستحب في تطيب الميت بعد غسله تطيب الاماكن دي والأماكن دي محرم على النار وذكرنا الحديث حديث الشفاعة لما يدخلوا يطلعوا الموحدين من النار هاي لقوا الموحدين اتفحموا طبعا الموحدين اللي هما يعني أصرفوا على أنفسهم وهيطلعوا ليه لأن هما لازم يطلعوا إنما غير الموحدين عم بروحوا مطاعين أبدا فلو متفحموا إلا مواضع زي ما هي زي ما هي الجابهة سليمة الخدود متفحمين والودان متفحمة إنما الجابهة سليمة والأنف سليم الذراع متفحم الكف لا الفخذ والساق لكن الركبة لا صدر القدم اسمها أماكن وابن عباس رضي الله عنهما يقول أميرنا يعني لازم الأشياء دي تمثل إيه الأرض ولو صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين يبقى لازم الأنف والجبين إيه حتى واحدة لاتنين يبقى دي الهيئة من أول, أول رأس الساجد كده من أول رأس الساجد جبهته أنف واضح كده تعالى على ايديه ايديه الكفوف تبقى مضمومة ونحية القبلة الدراع نفسه ما يلزأش في جسمه وما يجناحش مش يبقاش طيارة مراش بقى ولا في قفل 16 لا يعملش جنيح الطيارة يحاول بقدر الإمكان ان لو حد قاعد ما بيصليش وبيبص عليه ولو لبس رداء مثلا يشوف باطه يبقى لازم الزرعين يبقى عادوا عن الجنب كده غالب لان عشان تعمل دي دول مش هبه ايه يبقوا كده فبكده وينفد لا يبعيدهم عن جنابه. واضح؟ عن قنابه واضح بعيدوا عن قنابه نعم ما هو كله يعمل كده كله يعمل كده لا كله يعمل كده شتى بس مشكلة إن شاء الله لإنه كل محافظ على الهيئة كل محافظ على الهيئة وصلى السلام أمر بهذا قال البخاري عليه رحمت الله بوا بابا في الصحيح قال باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود يبدي خريب يوصف الصلاة وبواب هذه الهيئة بالذات بابا يبدي ضبعيه ويجافي في السجود عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه وضحه كده؟ إلزومش. البطن تجافي الفخذ. بطنك ما تبقاش على فخزينك. تخيل الصورة؟ آه. البطن بعيد عن الفخذ. مش تلاقي نفسك كده بطنك على فخذك ولا مدللا. يبعد البطن عن ليه؟ وقال الله عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بصاف الكلب يا حي قيم شوفوا الذراع في كم حركة الكف قلنا مضموم ودحة الايه الايب بقيت الذراع لحد المرفق او بنسميه الكوع دي لها شغل لو خليت الكوع على الارض مخلف يبقى لازم الكوع طيب العضد لازم يبعد عن كل ده في الدراع بما فيه من مخلفات او استقامة اعتادلوا في السجود يبقى الكف مضمومة الاصابع ناحية القبلة الكوع او المرفق مرفوع عن عن الارض والعضد بعيد عن بعيد عن الجن لو بسط أحدكم زراعيه هكذا يبقى تشبه بالإيه طبعا وده مثل سيء لإني لما ربنا ضرب المثل به في سورة الأعراف ضرب المثل به في السوق يعني وعن عبد الرحمن بن شبل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث طبعا في الصلاة يعني عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير تلات حاجات. نقرة الغراب اللي هو عدم الاطمئنان فين في السجود ينزل ويقوم على طول اسمها نقرة اللي غراب لان الغراب فعلا عاوز يجيب حاجة بهم خطفة وخلاص. وفرشة السابع اللي هو ايه يخلي كوعه ايه ينزل على الأرض وأني يوطن دي بقى ايه ما لهاش علاقة بهيئة الصلاة إنما بالمكان بقى يبقى له مكان في المسجد كده ما بيسبوهش ده خطأ ومخالف للسنة تحرك في المسجد كله حتى لو كنت من أهل الصف الأول تحرك فيه تبقى على يمين الصف كل من شوفك قاعد ناو. أول واحد في اليمين عمرك ما بيتسيبه هذا مخالف للسنة نقل نقل هاته كده كده لما تخلص رجعتاني المستثنى لا لا لو فرض أنه من أهل الصف الأول يعني أنا أول واحد يدخل والمسجد فاضي ما يروح شباه في المكان اللي هو إيه آه. لا يتنقل ما يوطنش له مكان أو موطن في المسجد لأن البعير كده البعير يحب يبرك في المكان اللي هو إيه؟ السالب بتاعه تعرفه. أكبر مكان خلف الإمام. أه طبعا هو بس دي طبعا لها ضوابط مش أي حد مفروض يؤفيه لأنه صلى الله عليه وسلم قال ليَليني منكم أول الأحلام والنها. يعني بفرض ان واحد ما, ما عنده شيء في فقه الصلاة ولا في القراءة ولا في اي حال وصحيح بي مبكرا فيعني في يتعمل يقف خلف الامام مباشرة هذا الانسان مخالف هذا الانسان مخالف لانه ما عنده شيء عن فقه الصلاة قليل البضاعة انت تؤجر على التبكير وتؤجر على وقوفك في الصف الأول لكن وقوفك خلف الإمام مباشرة أنت تأسن في هذا ليه؟ افسح هذا المكان لغيرك مين غيري؟ من يستطيع أن يقوم بالدور بعد الإمام مباشرة حصل الإمام حاصل أو طرأ له طارق واستخلف حد عاوز فتح في القراءة قراءة استغلقت عليه انا حافظ افتحها ليه نسي او ذكره انا ماليش في الحاجة انا راجل طيب انا راجل عاوز صلي في حتة ليه لا الحتة دي مش بتاعتك دي بتاعة الخليفة دي بتاعة نائب الامام محدش عين له نائب لا احنا كمصليين عارفين انه ممكن فلان اللي ايه وفلان هذا يقف خلفه ده الاصل يعني. ليليني أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني يعني يقف خلف مباشرة ليليني أولو الأحلام وليه وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحذر الصحابة بيحذرنا طبعا وإن كان مش معانا بس هو حذرهم لأنهم كانوا أولى بالتحذير لأن بيقولهم ايه أتموا الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده مش بحتاجة قسم فوالذي بنفسي نفسي بيده إني لا أراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم أو سجدتم ودي من خصوصياته رسل يرى من أمامه ويرى منه من خلفه ها وده حاجة من يعني معظمة وده هذا وليست على الله به بعزيزه واضح كده السجود يا خولنا تخلي بنا من إيه التنبيهات دي في مسألة الإيه السجود يبقى أطراف القدمين والأقدام مضمومة والذراع كما قلنا فيه المخالفات دي والأنف والإيه والجبهة الركن العاشر والحادي عشر الجلوس بين السجدين والطمأنينة خلاص عملنا السجدة الأولى بخير نعد بقى بينها وبين السجدة الإيه الثانية لازم نجلس فا في الناس ما بتجلسش أصلا هو يا دوبك يرفع ويقول ايه يجيب التاني مش فاضي عاوز يخلص وهم يخلص ويقوم قاعد يعد السهر ويشوف الدنيا فيها ايه وكده خلص عمل اللي عليه قبل منسى في مسألة الركوع لان ممكن الكلام بعض الاخوه نبهني ان في صلاة القيام احنا عرفنا ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركع صح ادرك الركوع فقد ادرك الركع ما قرأش الفتحة لاني محل القراءة مش ايه مش موجود فات قال لي في القيام في ناس بتقعد يسهروا يعملوا اللي يعملوا وراه ولما تيجي تركع يوم ايه جاي جاري وراكع اهدي بقى من حي الإبليس الركعة دي فسدة الركعة دي فسدة ليه فسدة ليه ما نرحيت ليه الركوع لا تلحق الركوع وتحسب لك الركعة اذا لم تكن موجودا بتتوضى لسه طالع من تحت في حاجة شغلاك مثلا كهرباء أطعب بتعمل فيها عبال ما خلصتها جيت لقينا إيه يبقى لما قاعد وما هو ما لما يتحييق لي ما يعملهاش إلا المصري أبو الحية لكله أو بيكلف التلفون أو بيكلف ما يعملهاش إلا شوف بيسلك في الحديد حتى الصلاة ها؟ عشان طويلة ماشي فطبعا لا الصلاة الركعة دي فزدة اخلي بالكم الركعة دي التانية صحيحة التانية انت موجود من اولها وارج الفتحة دي فزدة دي فزدة ليه لان عشان تحسب لك الركعة ما تكونش موجود حال قراءة الفاتحة فاتك هذا الامر لاي سبب مشروع وبعدين جيت لقيتهم ركعي بس حبيت أنبهها جزئية لأن كنت ممكن أنساه نعم ف... لا لا مديهم خلفة أيضا يتنى بقى يوقف لحد ما يقوموا لا دي يزقذ يزقذ حيس وسكتوا يعني إلا إذا كان بقى والله أعلم يعني فيه في جسمه حاجة يعني عشان ينزل هاي ينزل بصعوبة أو بيطلع بيطلع بصعوبة ها ممكن يعني إنما سليم وكل حاجة لا يزقذ يعني يدرك حيسه يعني صلي معهم حيس أضربك الركن العاشر والحد عاشر الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه تجلس بين السجد خلاص سجدنا السجدة الأولى بالكيفية التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أصابع أنف وقبها ركبتين رجلين الزراع كل الحاجات دي خلاص نجلس بقى بين الايه؟ السجدتين طريقة الجلوس الكيفية نفسها تفرش رجلك الشمال وتقعد عليه وتنصب رجلك الايه اليمين من الجلسات الخطأ يحط الاثنين على بعضيهم ويقوم قاعد عليهم صح او يوقف الاثنين يوقف الاثنين ويقعد فوق الاثنين برضو لا يعني لا يوقف رجلين اثنين ولا يحطهم ويقعد عليهم انما يفرش رجله اليمين الشمال وينصب رجله الايه اليمين ثم اجلس حتى تطمئن جالسة تطمئن جالسة ويجلس برضو يرجع الفقرات بتاع العمود الفقري ترجع مكان لان ايه الفرق بين الفقرات بتاع القيام من الركوع والقيام حتى كمان من الركعة كلها يعني القيام للركعة التانية والقيام والجلوس بين الجلستين هاي زيد بقى عظام العظام الركب وها والمفاصل والحاجات دي انما العمود الفقري معاك في كل الايه يبقى تستوي جالسا عدل كده وظهرك يبقى ايه مستقيم عن عيشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من السجدة لن يسجد حتى يستوي جالسا يبقى دي خلصت وبعدين يستوي ايه جالسا بين السجدة دي والسجدة دي وطبعا فيها ذكر وحاجاتها نبقى ايه نذكرها ان شاء الله استوى جالسا يعود بقى الايه للسجدة الثانية الركن الثاني عشر والثالث عشر التشهد الأخير والجلوس فيه يبقى لازم اتشهد وانا ايه وأنا جالس لازم أجلس للتشهد تشهد الأخير بالذات ركن لكن غير التشهد الأول ليس بإيه ركب التشهد الأول ليس بركن أنا ناخده نأخذ إن شاء الله في واجبات الصلاة إنما التشهد الأخير ركن هذا التشهد تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا سهوا يبقى ترجع تجيبه عمدا خلاص يبصر عيدها بقى ما الشيخ والنا تشاهد الأخير تركته عمدا بطلت الصلاة تب سهوا برضو بطلت لما نازل تجيبه يعني انت بيحل محل سجوده السهد لا يحل واضح كده عبد الله بن مسعود قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد بقى قبل ما يعني ما يفرض التشاهد بالصيغة اللي احنا حفظينها حاليا يعني الضالة بن سعد قول كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على مكئيل السلام على فلان وفلان كل واحد يبقى أي حد من الناس بيحبهم من الصالحين أو النبيين عادي كل ذلك قبل إيه قبل فرض التشهد فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال بيعدل لهم بقى صحي قولوا يوم تقولوا شيء فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام فما يصحش أقول السلام على الإيه أصلاق قلت السلام على الله بسلم قيله من عند حد تاني ما ينفع شيء الله هو الإيه فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قال ذلك العبد في الصلاة يعني لهو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض وهو أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخيل بعد من الكلام ما يشاء في الدعاء يعني واضح علي بن مسعود أيضا قال كنا قبل أن يفرض علينا التشهد بيقولوا إيه السلام على الله من عباده السلام على الله من إيه من عباده فقال النبي لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات الشهد الشاهد من الحديث ما هو في نفس الأفضل اللي فات. الشاهد منه قبل أن يفرض علينا التشاهد يبقى التشاهد ايه فاردوا رك وعلموه علموا التشاهد من أدلة التشاهد أيضا مدومة النبي عليه الصلاة والسلام وفعله في صلاته وقال للمسيء صلاته برضو صحيح ما قالش اللي التشاهد للمسيء صلاته بس ممكن يكون حديث المسيء صلاته قبل فرضية التشاهد فلما جيه فرض التشاهد خلاص يبقى المفروض كله يلتزم بما فيهم مين المسيء صلاته مش الله لا أنا الرسول معلمش معلمنيش داي لا يلتزم بكل مستجدات اللي, ايه اللي حصل في الصلاة صيغه التشهد عن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه يعني سيدنا عبد الله بن مسعود يعني زي ما بتقولوا كان بيسلم على النبي وبعدين جاب الكف الثاني ومسك ايد مين ابن مسعود هنيا لهم والله هنيا لهم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 بلفظ الغيبة السلام على النبي حديث عند البخاري أيضا فبيقول ابن مسعود بيقول وهو بين ظهرانين كنا بنقول إيه السلام عليك أيها النبي طب وبعد ما توفي بنقول السلام على الإيه على النبي الحديث صحيح فانت باء هتعمل ايه هتقول السلام على النبي ولا السلام عليك أيها ليه إذا قلت السلام عليك أيها النبي صلاتك صحيحة مئة في المئة ليه خدت بحديث صلوا كما لأنه قال كي دي. ولما كان عايش علمهم الصيغة دي تب لو قلت السلام علي على النبي لا بأس, لا بأس. هذا صحيح وهذا صحيح اذكي ايه مزكي في السلام البخاري وما ازكي السلام عليك ايها النبي وانت حر وانت حر صفة الجلوس بقى في التشهد احنا عندنا تشهد اول وتشهد ثاني عندنا تشهد اول تشاهد الثاني. تشاهد الاول الجلوس فيه مثل الجلوس بين السجدتين يفرش اليسرى وينصب اليوم ده التشاهد الاول طيب صلى فيها تشاهد واحد كالصبح او ركعتين سنة اي ركعتين سنة فيهم تشاهد إيه؟ باستثناء الوتر استثناء الوطر ممكن يكون في اثنين او واحد يعني بيفصل ويصلي كمان وركعة بتشاهد بس التشاهد بعد الركعتين هو برضو ايه؟ نفس العالم يفرش اليسرى وينصب اليوم لا يتورد اللي هو يدخل اليسرى تحت اليمنى ويجلس على القرض ويجلس على لا يتورك الا في التشهد الثاني يعني تشهد سبقه ايه تشهد اذا في تشهد سبقه تشهد يبقى هو ده اللي فيه ايه التورك مش مش اي حاجة تتورك فيها بين السجدتين تتورك في اي تشهد تتورك لا التورك لو اتدخل لك الشمال تحت اليمين وتعود على الـ على الأرض وهذا مريح جدا وهذا مريح جدا يكون في التشهون الذي إيه ه سبقاه تشهود الذي سبقاه تشهود. نعم. لا لا د د التورق طبعا في التشهد الثاني هو هذه هذه هو السنة, السنة. الركن الرابع عشر التسليم ورقم ورقم. اي نعم اه ممكن ممكن يبقى فيه مثلا ثلاثة تشهدات مثلا اي تشهد سبقه التشهدات الاخير ده هو اللي في ايه التور. يعني انت لو دخلت للمغرب لقيتهم في التشهد الأخي بدأت بالايه بالتشهد ماشي يبقى تفترش وقت تجيب ركعتين وتتشهد برضو إيه؟ تفترش وبعدين تجيب الايه الأخير ركن الرابع عشر التسليم التسليم ده ختام الصلاة ودرجني من الصلاة ولازم تسلم ولا تفضل كده لازم تسلم عن عابي سعيد بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور الطهور يعني الوضوء او الاغتسال ان وجب الغسل وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتحليلها لايه خلي مالك ده بالنسبة المين؟ هه للصلاة. في واحد مثلا يخش يصلي ركعتين تحيه او صلنا قبلي هو كبر وارى الفتحة المؤزن اقام الصلاة يوم يسلم ويروح يقف الصلاة. وأنت انت صليت يبقى السلام من الإيه؟ من الفراغ من الصلاة؟ ما ليعمل إيه؟ يروح يقف الصف. يعني لا تسليم إلا إذا قضيت الصلاة أنت ما قضيت صلاة فإنت شرعت من هنا هو قام من هنا أروح قف الصف تقف الصف مباشرة لين الحديث على كده مفتاح مفتح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها وإنت ما صليت حتى تتحلل من, من الصلاة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير واضحة دي والقراءة بالحمد لله رب العالمين ذا اللي كنا بنسمعه منه صلوات الله وسلم تبقى لحديث عائشة يبقى إذا استفتح الصلاة كبر وسمعناه يكبر وإذا قرأ سمعناه يقول الحمد لله رب العالمين كأنه أسر به بالبسمة، وكان إذا ركع، وكان إذا ركع، لم يش... لم يشخص رأسه قلنا في هيئة الركوع يعني أشلصه مرفوعا هو كده ما يبقى أشلصه مرفوعا، لم يشخص رأسه ولم يصوبه ما يط ما في الأرض، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجد لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية واضح كده في كل ركعتين إيه؟ التحية في كل ركعتين ويؤكد كمان صلاة الليل والسنن كلها صلاة كل السنن ليل أو نهار ركعتين ركعتين إن في بعض الناس بتصلي أحيانا سنة الظهر الأربعة إيه؟ لا كل السنن ليل او نهار صلى ركعتين ركعتين وكان يقول في كل ركعتين التحية ليتشاهد او التحيات يعني وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفتلش الرجل زراعيه افتراش السبع. والشاهد من حديث ايه بقى وكان يختم الصلاة بالتسليم وكان يختم الصلاة بالايه بالتسليم كان برضه في التسليم قبل ما يشرع التسليم باللفظ ده كان فيه يعني سبحان الله الصحابة يعني والله العظيم يعني عاشوا احلى ايام مع الرسول عليه الصلاة والسلام عن جابر بن صمر شوف الصورة تخيل الصورة دي كانت معبت ازاي يعني عن جابر بن صمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله ما هو الزمن زمن تشريع وكل يوم جديد وكل يوم بيشوفوا حكئ كنا صلينا مع كنا إذا صلينا مع رسول الله قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار يعني السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم كله بيعمل كده تخيل تبقى الصرحة شكلizz كل صحابة يعني كل واحد على يمين, وعلى يمين يعني بيقول لكل اللي, اللي على يمين كده ويتلفت شبه وكل على الشمال كده وكله بيعمل كده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما توبئون بأيديكم على تومئون من الإماء يعني تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس زي كده دي الفرس ده دراعه كده ما هو تخيل تخيل الصبعه منظره فعلا هيبقى الصحه ما عدين ويديهم كده ده بيعمل كده وده بيعمل كده ها وبعدين يعني مش كلهم في اتجاه واحد يعني مش زي خطوة تنظيم يعني يمين يا جدع ش... لا اللي ب على يمين واللي على الشمال فايديهم ايه الله الله فالزمن زمن تشريع فيقول لهم رسول الله ما تعملوش كده ثاني بس قولوا برضو السلام عليكم ورحمة الله إنما الإشارة على ما تومئون بأيديكم كأنها أزناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه واضح كده؟ ها دي الاثنين ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله على أخيه اخيه ولا أخيه ها كلهم كده كلهم كده وأنا هنا وكله كده الله كان بالك ممكن اخويا بعد و... يعني هو بعد واحد من اللي جنبي صح ولا صح يعني انا مثلا جنبي عمرو وبعد عمرو صح. علي وعلي ده شوف ما بتصوروش صح ولا صح عاوز اقطع رقبتك واحد اي علي هنا وعيذ عن مني ها؟ بس صوروه مخاصمه بس انا بكلمت عليكم ورحمة الله وبركاته تمها على علي وقاموا يقبني في الشارع مم. تم كان في الصف وكنت بقول لي هو بيقول لي برضو هو بيقول لي صح لما صح ونعمل بعض وتناكد فأول التشهد والسلام علينا وعلى عباد الله قال لك لو قلتها أصابت كل عبد صالح، ثم هو برضو علي لمزععلني ما هو من العباد اللي إيه؟ مش بيصلي ولا أنا عشان يعني أعمل فيها فصل ولا حاجة خارد من مل الملة ما برضو من الصالحين. وليه؟ ها؟ من الصالحين ما؟ ها؟ فهنا المخلفة اللي كانت الصحابة بيعملوها. هي ايه بقى ها؟ الاشارة بالايدي ورفع الايد وداوم النبي صلى الله عليه وسلم على التسليمتين وقال صلوا كما رأيتموني اصلي اختلف اهل العلم هل تجزئ تسليم وحدة ام تسليمتان هل تجزئ تسليم وحدة ام تسليمتان ذهب الشفعية والمالكية وجمهور العلماء لأن الركن التسليم الأولى دي لابد منها ما قدتش بها يبقى إيه صلاتك فاسدة لازم تكتب ده الركن وأما الثانية فسنة التسليم الثانية إيه؟ سنة قال ابن المنذر كل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمه على إن كده أتى بالإيه؟ بالركن وأحب أن يسلم تسليبتين يبقى لابد على الأقل أنت إيه أن تسلم تسليم لكن يعني مواصفة النبي عليه الصلاة والسلام على التسليماتين وأن تأتي بالركن وتأتي بالسنة خير وبرك لو وانت هتعمل ليه يعني لو مسلمت في التاني يعني أتعمل ليه يعني إيه البديل لو متسلم التاني النبي لا ما ذكر هذا ما ذكر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم التسليمتين دا وما عليها وصلوا وقال صلوا كما رايتموا في عندنا بقى اقل حاجه قلنا يبقى التسليمه واقل ما فيها ان يقول السلام عليكم اقل ما فيها اقل ما في التسليمه أن, ان يقول السلام عليكم اكمله ان يقول السلام عليكم ورحمه الله يمينا وايه ويسارا او شمالا طب بركاته بركاته الصحيح السابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن الشمال وده كله اللي نقل بأسانية صحيح، بركاته فيها رواية غمزها او تكلم في حقها او في الدار قطني ورحم الله ائمتنا فيبقى الاصل والمدغم عليه السلام عليكم ويه ورحمة الله ده فقط الركن الخامس عشر والأخير من أركان الصلاة ترتيب الأركان ترتيب ليه إلى لازم تترتب لأن ما ينفعش نقدم ركن على إيه على ركن لازم ترتب لأن هذا اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصلى هكذا وصل كما رأيتموني وصلي وهكذا يعني أمره يكاد يكون فيه الإجماع ولا خلاف عليه أبدا بين أهل العلم ناخد ما تيصر من واجبات الصلاة بقى. يبقى اللي فج اسمها لإيه أركان يعني إيه رك شيء داخل أو جزء من العمل نفسه جزء من العمل ما أقدرش أستبعد أي أي جزء من هذه الأجزاء أبدا الواجبات بقى ما يجب فعله أو قوله في الصلاة حاجات واجبة واجب أننا أقولها وواجب أننا نفعلها. يسقط بالسهو لو حصل سهو يسقط هذا الواجب ويجبره السه. طيب أنا مساهي وتركت الشيء ده تركت هذا الواجب بطلت الصلاة إذا كان عالما بالوجوب إذا كان عالما بالوجوب بالن شيء دواعي من أن نعمله في الصلاة وتركه عمدا بطلت إيه؟ صلاه وبالذات عند الحنفية والايه والحنابلة ان الواجب دهوت اللي كان واجب عليه وما عملتوش وتركته متعمدا اما سهوا يجبر الايه من هذه الواجبات دعاء الاستفتاح دعاء ايه للاستفتاح اي بعد تكبيره الاحرام هو واجب على الراجح في الفرض والنفل وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به الصلاة بعد التكبير وقبل الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة بن رافع للمسيء صلاته يعني وصل مسيء صلاته أن يستفتح فبيقول له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضى ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه اللي هو الإيه؟ لاستفتاح له صيغ كتير نأي ما تيسر وفي حالات يستسنى منها بالي دعاء الاستفتح. عليه عليهما بيقول الحديث لمسح حديث صلاته يقول إبا تتوضأ ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثنى عليه ويقرأ ما تيسر من القرآن. كل ده يعني قبل الدخول في القراءة من دي. فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. والشاهد منه اللي هو ايه يحمد الله ويسني عليه وطبعا ده لالإمام والمأموم يستسنى بقى من دعاء الاستفتاح يعني مش شرط تستفتح امت بقى صلاة الجنازة لا يشتغل فيها وليس من من واجباتها ان تستفتح ليه لان هي مبنية على التخفيف والاختصار فاتكبر التكبير الولى ثم تقرأ الفتحة ويعني ما فيهاش إيه ما فيهاش دعاء استفتاح يستثنى أيضا لو دخل المسبوق دخلت لئتهم يعني لا مش خلاصه تدرك الإمام في يعني غير القيام يعني لقيته راكع مش هتوحي تقول دعاء استفتاح بتكبر وتركع إيه معه يعني المحل اللي هو بيقف فيه الإمام وانت بتقف فيه وتقول دعاء الاستفتاح فات من صيغ الاستفتاح بقى ما ورد من حديث أبي هريرة كلها صيغ يا اخوانا فعلا لما تحاول تحفظها وتنوع بتبقى نوع من التحضير في الصلاة تحضير بتحس فعلا انك مقبل على الصلاة مقبل على الصلاة حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة سكتا هنيها قبل أن يقرأ فقلت يعني سأل أبو غرير رسول الله بابي وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول بتقول إيه يا رسول بعد بتقول الله أكبر بتسكت بتقول إباء. بقى قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد نحن نقول نشأل على مين دي الإخوان على الميت. على الميت شوفين تبقى يعني هتستفتح صلاتك وتستحضر كل ده حاول تشكل وفعلا هو نوع من التحضير القلبي والروحي للإقبال على الله عز وجل من أجاية الاستفتاح أيضا حديث ابن عمر بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو زمن زمن تشريع مش بدع يعني اوه حد يفكر ان الكلام ده حد يقدر يعمله دلوقتي لا الكلام ده كان بيتعمله فالرسول لو وافق عليه بقى خلاص ايه صار تشريعا بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ قال رجل من القوم يعني هو اللي جابها من ايه ها من عنده كده الله اكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلة بنقولها لها فهم دي برضو أو الصحابي قالها كده يعني عيش الجو حسن بيصلي وحسن الله سبحانه وتعالى كبير في نفسه الله أكبر وكبير والحمد لله أنا جئت هنا وقفت في الصف والحمد لله كثير وسبحان الله فقال رسول الله عجبت لها زمن تشريعه بقى عجبت لها فتحت لها أبواب السماء يعني هو الصحابة جابها من عنده بس الرسول ليه لو غلط كان أقوله ما عشت عولها دام إنما قال عجبت لها فوتحت له إيه؟ أبواب السماء لا أطهمين ابن عمر فقال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الله مر رسول قال بقى عجبت لها هي ابن عمر مسكفه وإيه وتبذ كان يستفتح بيها وبغيرها بك مسكم يستفتح بها الله أكبر وكبيرة والحمد لله إيه؟ كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيل من أدعية الاستفتاح أيضاً أو من صيغ الاستفتاح حديث عيشة وبي سعيد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك برضو من الاستفتاح حديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال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 اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم كل التنويع دي أخوانا خذ الأيصر لك وكل ما احسن أحسن زي ما قلت لك انداب يعمل لك نوع من التحضير القلبي والروحي في الدخول في, في الصلاة لاني يعني والله العظيم يا اخواننا كفانا فخرا ان الله عز وجل يقول في الحديث القدسي قسمت الصلاه